إن الله كان بما تعملون خبيراً وتوكل على الله وكفّى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قل فِي في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهم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 وَأَزْوَاجُهُمْ إِنْ مَاتَ الأرحام بعضهم خَلَفًا مِنْهُمَا في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أَبَوَاهُ معروفا كان ذلك في الكتاب إِخْوَةٌ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 يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسل عليهم ريح وجنود لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتني المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا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 أولئك لم يؤمنوا فَأَحْبَطَ الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسيرًا يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان ياتي الاحزاب يود لو انهم بادون في الاعراب يسالون عن انبائكم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 ولمّا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدِقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا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 يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِذْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْ كُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ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 إِنِ اتَّقَيْتُمْ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَقِرُّوا فِي الْبُيُوتِ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ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 هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونهم سلام وأعد لهم أجرا كريما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 وما ملكت يمينك من ما أفا الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك.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 وَمَن بِتَغَيَّتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جِنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَيَرْضَوْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ كُلُّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا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 ولا ولا نسائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديقا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَد فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا